يا ربي بالمصطفى بل يغمق قصيدنا يا رب يا يا يا يا يا يا يا يا بلنن ووقف بلنن ذنبنا الكرم محمد محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب Wahid al-Ghani, ah ah ah ya Hamim, Hamim, Hamim ya Hamim, Dia والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأجوال مقتدمي أأأأ أو يا قبيبي أحمدي القبي Baby, won't you stay? Ya di Muhammad, Muhammad, Muhammad, ayo ramuan saling. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Rasulullah Allah, Allah, Habibi Allah, habibi illa Allah oh ya habibi ya al ya habibi ya khatifi I'm a